بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتلاه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ لَكِنَّهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا كونهم الوعد فان جيدا ومن شاء واهلكن المسرفين لقد نزلنا فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قولا انقضوا ارجعوا الى ما اسرفتم فيه وما ساكنكم لعلكم تستعون قالوا يا ويلنا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض لَوَرَدْنَا أَنَّ اتَّخِذَ لَهُ وَلَّا اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَكِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَرَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوِيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من لرضهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يستطيعون قَالُوا عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ مَن مَّعِي وَذِكْرٌ مِن قَبْلِي بَلَغَ ثَرُم لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان فَسَفَتَقْنَا هُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي لَ وِرَوَاسِيَ أَنْتُم مّثَابَةٌ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّ وهم عناياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا تَأْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَهَا تَكُومُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلِ الْطَّالِنُ سَانُ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 أَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقًّا أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَتَّتَ فَتَبَهَةُ فَلَا يَتَقونَ رَدَّه وَل غُظَرُون وَل قَدُ س تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها وننقصها من طرافها أفهم الوالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا لئن مستتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا وجلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين الكفط اليوم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنتينا بها وكفى بنا حاسبين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 ساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلنا اف انتم له منكرون ولقد تاينا من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا قالوا وجدنا باباً ما لها عابدين قالنا لقد قضي فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآخر لِهَٰتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْعَالِمِينَ ۖ وَأَدْرَىٰ سَمِعْنَا فَتَيًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٱذْهَبْ لِرَبِّكَ على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلتها وقالوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على ود علم تماها اولائي عنفقون قال اف من قوم وليمات من لاَ مَن عَلَىٰ آيَادِ رَحِيمٍ وَأَرَادَ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْتَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعَلْنَاهُمُ أَهِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّرَاتِ وَإِيْرَاتِ الذكات وكانوا لنا عبيدين ولوطنا تينه حكم من وعلم من القريه التي كانت تعملوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من قال يحيى ونوحًا نذاد من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الطرب العوي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 وَذَٰلِكَ وَسُلَيْمَانَ مَا إِن يَحُومَنَّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَمَا يَحُومُ الطَّائِرُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا يُوَلِّ حוֹلَكُمْ سَرَابًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ وَانْقُلَنَا تَهِينَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَتَخَرْنَا مَا عَدَا هُدَى الْجِبَالِ يُسَبِّحُ نَوْطِيرْ وَانْقُدْنَا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهلنتم شاكرون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 وَمِنَ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه إِيمَ السَّنِي يَبُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ جَضَن لَغ فَكَ شَف الن م بمِبُرّ وَآتَ النهُ أَْ اللَغُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَانَ عِنْدَكَ نَجْمًا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وعهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشعين والتي أحصنت فرجا فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنْ وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل ذا بيا نسلون وقترب الوعد الحث فإذا هي شاخصتنا بصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قوم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما أنتم لها واردون لمكانها فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون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 سماء كطير استجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ لَرْضَى يَرِفُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَادٍ وَمَا أُمِرْنَاكَ إِلَّا لِرَحْمَةِ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰ ما إلهٌ إلا واحد فهلن فإن تولوا فقلا ذنتكم على سواء وإن أدري أقريبنا بعيد ما توعدون إن يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لاحين قل رب حسنا كن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون